هناك ركوع بمعنى إ ذ ا انتهيت من دعاء حتى ا ل ق ر آ ن أ س أ ل الله القبول للجميع سوف أ ق و ل مثلا الله أ ك ب ر ف إ ذ ا قلت الله أ ك ب ر معناه ركوع فاين بغي تبي ن ه سواء الرجال أ و النساء أ س أ ل الله أ ن يتقبل من ا دعاء حتى ا ل ق ر آ ن ولو الله انتم موقنون بالرجال احبتي في الله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 「私たちは私の思い ا 聞いている」 ولكن ي ا ل ع ق ح د ث ع ن شر ي الاسلام والمسلمين في الاسلام و ا ل ل ه ل م ن ح م ي ا ل ا ل ل ه a l l a h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 وصدق الله الرحمن الرحيم صدق الحليم العظيم وصدق رسوله الكريم صدق من بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعين الى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا ونحن على ما قال خالقنا اللهم لك الحمد على ما يسرت من ت ل ا و ة كتابك ومن صيام شهر رمضان وقيامه اللهم لك الحمد على أ ن هديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس شهاده ا ل ل ه وان محمدا ُ رسول ُ الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الحرام اللهم لك الحمد والشهد على الايمان و ا ل ق ر آ ن اللهم لك الحمد على ان ارسلت إ ل ي ن ا افضل رسلك وانزلت علينا افضل كتبك و أ ح س ن ه ا نظاما في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ف ص ح ه ا كلاما و أ ب ي ن ه ا حلالا وحراما و أ ع ل ا ه ا مقاما كتاب عظيم ا ل ش ا م عظيم السلطان مشرق البرهان محفوظ من ا ل ز ي ا د ة والنقصان لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب احكمت اياته ثم فصلت من ل د حكيم خبير اللهم لك الحمد على نعمك العظيمه والائك الجسيمه ولك الحمد والشكر على نعمك ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة التي لا يحصيها غيرك ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد حتى ت ر ض ى و إ ذ ا أ ر ض ي ت حمدا وشكرا أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ ه ل الوفاء والحمد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 اللهم إ ن ا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاضك ن س أ ل ك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أ و انزلته في كتابك أ و ا س ت أ ث ر ت به في علم الغيب عندك أ و علمته و ح د ا من خلقك ن س أ ل ك اللهم أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا وجلى همومنا وغمومنا ونور أ ب ص ا ر ن ا وهدايتنا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا ا ن ا الليل واطراف النهار يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعله شاهدا لنا واجعله شفيعا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن اتبع ا ل ق ر آ ن فقاده إ ل ى رضوانك و إ ل ى جناتك جنات النعيم ولا تجعلنا ممن ا ت ب ع و ا ا ل ق ر آ ن فزج في قفاه النار اللهم لا تجعلنا ممن اتبعه ا ل ق ر آ ن فزج في قفاه النار اللهم اجعلنا من أ ه ل ا ل ق ر آ ن الذين هم أ ه ل ك وخاصتك يا ارحم الراحمين اللهم إ ن ا نسالك رضوانك و ا ل ج ن ة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم إ ن ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قولنا أ وعمل اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير كله عاجله واجل ه ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إ ن ا ن س أ ل ك عيشه ن ق ي ة وميته س و ي ة ومغدا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اغفر لجميع م و ت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه و ل ن ب ي ت بالرساله وماتوا على ذلك اللهم ارحمهم وعافهم واعفو عنهم و أ ك ر م نزلهم و أ و س ع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم جازهم ب ا ل إ ح س ا ن إ ح س ا ن ا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أ ع ذ ه م من عذاب القبر اللهم ع ذ ه م من عذاب القبر يا ر ح م الراحمين الله اللهم ان اهل ا ل ق ب ر صاروا متهنين في تلك الحفر ا ل م ظ ل م ة لا يستطيعون ز ي ا د ة في حسنات ولا يستطيعون زياده نقصا من سيئات اللهم اغفر لهم يا رب العالمين ونقص بذلك ا ل آ ب ا ء والامهات والاخوان والاخوات يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ارحمنا إ ذ ا صرنا إ ل ى ما صاروا إ ل ي ه اللهم ارحمنا إ ذ اذا توسَّدنا التراب اللهم ارحمنا اللهم إ توسدنا التراب اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا في جميع أ ح و ا ل ن ا اللهم اجعل آ خ ر الكلام من هذه الدار شهاده لا إ ل ه إ ل ا الله وان محمدا رسول الله اللهم اغفر لنا ما سلف وكان واحفظنا فيما بقي من الزمان اللهم اغفر لنا ما سلف وكان واحفظنا فيما بقي من الزمان وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا ها نحن خلق من خلقك اتينا الى بيت من بيوتك مررنا خدودنا على اعتاب بابك نرجو رحمتك اتيناك رجالا ونساء في بيتك وبيوتك نسالك أ ل ك ي ربنا. ن س أ يا ربنا ع ل ى تردنا يا رب لا تردنا يا ربنا لا تردنا من ضرتنا فمن يؤونا و إ ن ب ع د ت ن ا فمن ي غ ذ ب ن ا إ ن عذبتنا فمن ينصرنا ليس لنا أ ت ي ن ا ك بكلنا و ف ض و ع ن ا واعترافنا بذنوبنا يا ربنا يا خالقنا مغفرتك أ و س ع من ذنوبنا ورحمتك أ ر ج ع عندنا من أ ع م ا ل ن ا اللهم اغفر لنا ولوالدينا و ل أ و ل ا د ن ا وزوجاتنا وللمسلمين ا ل أ ح ي ا ء والميتين يا من أ ظ ه ر الجميل وستر القبيح يا سامع كل نجوى ومنتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا سيدنا ومولاه نسالك يا ربنا نسالك يا ربنا أ ل ا تجوي خلقنا بالنار اللهم لا تشفي خلقنا من نار يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م إ ل ى هنا إ ل ى هنا وجهك أ ك ر م الوجود وعطيتك أ ن ت سبحانك أ ف ض ل العطي و أ ه ل ا ه ا تضعف ت ش ك ر و ت ع ص ى فتغفر تكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم اللهم أ ن ت ح ق من ذكر و أ ح ق من عبد و أ ن ص ر من ا ب ت غ م و أ د و ل من سئل و أ و س ع من أ ع ط ى أ ن ت الملك لا شريك لك والفضل لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك كل شيء هالك إ ل ا وجهك لن تطاع إ ل ا ب إ ذ ن ك ولن تعصى إ ل ا بعلمك ن س أ ل ك اللهم في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ك ر ي م ة اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين واجعلنا معهم من المقربين يا رب العالمين اللهم اجعلنا في يوم ت ق ي ا م ه من ا ل ا ب ن ي ن المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم آ ت ن ا كتابنا ب أ ي م ا ن ن ا إ ل ه ن ا وسيدنا ومولانا هذه أ ي د ي ن ا قد رفعت اليك وهذه وجوهنا قد انصبت الى وجهك الكريم قلوبنا قد نابت اليك وجباهنا سجدت لك و ا ل م ن ة لك يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن اللهم إ ن بالحاضرين اللهم ان بالحاضرين اللهم بالحاضرين من يشكي هما هم اللهم اكشف هما هم اللهم اكشف هما هم ومن الحاضرين من أ ت ا ك وهو محروم من ا ل ذ ر ي ة اللهم ا ع ط ه و أ ك ر م ه ب ذ ر ي ة ط ي ب ة م ب ا ر ك ة ومن الحاضرين من ذهب أ ب ن ا ء ل د ر ا س ة او علاج اللهم ارجعهم سالمين غانمين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ومن الحاضرين من يدعوك ل و ل د المعاق أ و بنت المعاق اللهم فرج ه م و م اللهم فرج ه م و م اللهم اعلهم على ما هم فيه ومن الحاضرين يا ربنا من ابتلي بالسحر وتعب في رجال العداد و ا ل ع ا ف ي ت ا ك في هذه ا ل ل ي ل ة اللهم فك س ح ر ا ت اللهم فك س ح ر ا ت اللهم فك اسحاق يا رب ا ل ع ا ل م ن انك على كل شيء قدير ي ل ه ن ا وسيدنا ومولانا يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالقه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مكايب البحار وعدم قطر الارض لا تباري منه سماء سماء <تصفيق> الهنا الهنا أ ن ص ر ن ا ولا تنصر علينا واكرمنا ولا تهنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اربط على قلوبنا يا ذا الجلال والاكرام واجعلنا من الصابرين على بلائك الراضين بقضائك المستسلمين ل أ م ر ك يا رب العالمين إ ل ه ن ا وفق شباب المسلمين لكل خير اللهم وفقهم لكل خير وجنبهم كل شر و أ ص ل ح ه م و أ ص ل ح زوجاتهم يا رب من كان قد فرق ب ي ن ه اللهم ارجعه الى بيتك ه يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا ندعوك لكل من به تعب و حم ا ل مرض اللهم ارفع عنه عاجلا ً غيرها يا رب العالمين إ ن ك على كل شيء قدير اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من خير ما س أ ل ك م ن نبيك و رسولكم محمد صلى الله عليه و سلم و عبادك الصالحون و اولياؤك المقربون و نعوذ بك اللهم من شر ما سعادك منه نبيك و رسولكم محمد صلى الله عليه و سلم و عبادك الصالحون يا ذا الجلال والاكرام نسلتم توفقا و ليامين اللهم اطلعوك و بارك لنا في عمره و عمله يا رب العالمين اللهم وفقه ووفق علماء ا ل إ س ل ا م والمسلمين ووفق جميع أ ب ن ا ء ا ل إ س ل ا م لما فيه الخير و إ ل ى كل ما تحبه وترضاه ونسلك أ يا ربنا لرجال ا ل أ م ن بالمعروف والنهي عن المنكر أ ن تبعد عنهم كل ه ذ ا وشر و أ ن توفقهم يا رب العالمين وأن تحفظ رجال أمننا في وبحرك وجوك أمننا من منهم تحفظ مات في رجال اللهم بذلك ا ل ل ي م جاهزه اللهم جاهزه اللهم جاهزه ع ن اللهم ج ا ه ز ى اللهم جاهزه اللهم جاهزه اللهم جاهزه اللهم ع ظ ي م ا ه ز ه اللهم ى ك ش جاهزه اللهم جاهزه اللهم إ ن جاهزه اللهم ج ا ه ج ه رجالا ً ونساء اللهم اعد علينا رمضانا عواما ً ع د ي د ة والمنه م د ي د ة واختم لنا هذا الشهر برضوانك و ا ل ج ن ة والعتق من ن ي ر ا ن اللهم اعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والاكرام يا و م س ع الفضل والعطاء إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا و خالقنا و سيدنا نرفع إ ل ي ك هذا الدعاء و أ ن ت القائل في كتابك الكريم و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا د ع ا ه هذا دعاءنا ا ل ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتح ة ف ر الفرج ن ا إذا أغلقت الأبواب أغلقت يا فرجنا اذا اغلقت الابواب وحيل بيننا وبين الاهل والاحباب يا ر ج ا ن ا يا رجال اجعل القبور لنا بعد رحيلنا من هذه الدنيا رياضا من رياض ا ل ج ن ة يا رب العالمين اللهم ان كانت هذه آ خ ر أ ي ا م حياتنا اللهم ان كانت هذه أ ي ا م آ خ ر أ ي ا م حياتنا فاحفظ من بعدنا أ و ل ا د ن ا وزوجاتنا و أ م ه ا ت ن ا و إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا و إ ن كان يا ربنا في علمك أ ن تجمعنا في مثل هذا الشهر الكريم فمتعنا ب ا ل ص ح ة والعافيه يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م إ ل ه ن ا وسيدنا ومولانا أ ر ض ن ا أ ر ض ن ا أ ج د ب ت غارت ع ي و ه ا اللهم انزل علينا رحمتك اللهم انزل علينا, علينا رحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م و ن س أ ل ك يا ربنا للهبار من ن ا في بلاد فلسطين وفي بلاد بورما وفي بلاد سوريا اللهم منزل, منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم ا ل أ ح ز ا ب ن س أ ل ك يا ربنا ان تهزم ط ا غ ي ة الشام واعوانه واليهود و ا ل ن ص ا ر ة والشيء العيون اللهم انزل عليهم ن ع ن ا ت ك اللهم اجعلهم الى يوم الدين اللهم من فجع لاخواننا ولكن ي ب ان يكون ه ا ل م ل م ي ش ا ل ه م ف ض ل ل م ي ن ل ه م ا ف ل م س ل م ي ا ا ل ل ه م ا ف ض م ن ك ب ا ل ل ا ج ئ ي ن ك ل ه ف ض ل مسلمين ك ل ا ف ل مسلمين كلهم افضل م ا ل م ي ن كلهم افضل م س ل ي ن كلهم افضل م ن ي ن كلهم افضل م س ل ي ن ل ه م افضل م ن ي ن كلهم ا ل ل ه م ا ف ض ع م س ن ب ل ا د ا ل مسلمين ك ل ع م ي ل خ افضل م س ل ل ه م ا ف ع ل م ن ب ل ا د ا ل مسلمين ك ل ع م ي ل ل ل ل م خامل. يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا هذا هو الدعاء ومنك ا ل إ ج ا ب ة اللهم تقبل دعاءنا وارحم وقوفنا بين يديك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل و ن س أ ل ك اللهم الاستقامه على سنه رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ويرضى ربنا جازما فرشا للنساء وسهل عليهم الاماكن اللهم ارزقه الذريه الصالحه وجازه يا رب العالمين وجاز كل من بذل من ماله للفقراء والمساكين والايتام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 أ ن ت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكمك لا نحصي ث ن ا ن عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم 「あな l の声が聞こえるのはあなたあ ッららららららアららら」Allah. Allah. Allah. السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله السلام عليكم ورحمة